بالعالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الخايف من نبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام فهذه الحلقة الضادة عشرة بعد المئة من حلقات أحكام القرآن وفوائده نبدأها بقول الله عز وجل وصحابها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصابها بها أي بهذه الكلمة العظيمة وهي الإسلام لله عز وجل إبراهيم وصابها بنيه ويعقوب أي وصابها بنيه أيضا ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم فيكون إبراهيم جدا له وصابها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا إن الله اصطفى لكم الدين اختاره لكم دينا تدينون به لله عز وجل تقومون بحقه وحق عباده فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي استمروا على إسلامكم إلى الموت فمن فائد هذه الآية الكريمة وأحكامها أهمية الإسلام لله عز وجل حيث أن الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام مصّوا بها أبناءهم ومن فوائدها أن البنين الذكور هم أهل القيام بهذه المهمة العظيمة الإسلام لله والدعوة إليه ونفسه بين الأمة ومن فائد هذه الآثة الكريمة تفغيل الذكور على الإناث ومن فائد الآثة الكريمة أن يعقوب وهو ابن بن إبراهيم ووصى بها بنيه أيضا ومن أبنائه يوسف الذي أنزل الله تعالى في قصته سورة كاملة ومن فائد هذه الآثة الكريمة أن الله تعالى اصطفى هذا الدين لعباده المؤمنين واختاره لهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب شكر الله تعالى على نعمته بالدين الإسلامي حيث اختاره الله عز وجل لعباده ثم شكر الله سبحانه وتعالى أن وفق العبد للقيام بهذا الدين ألا يستفاه الله تعالى له ومن فوائد الأعلى الكريمة وجوب استمرار الإسلام لله عز وجل إلى الموت وهذا يتفرع عنه فائد فائدة أخرى وهي حرص الإنسان على الثبات على دينه إلى أن يلقى الله عز وجل وهو مسلم له ثم قال الله تعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبينيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون أم هنا في معنى بل وهمزة الاستفام وتقديرها بل أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت والمقصود بهذا تقرير هذه الوصية التي وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يعني أي معبود تعبدونه من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهو الله رب العالمين وذكر إسماعيل هنا من باب التغليب والتبعية لأن إسماعيل ليس من آبائي يعقوب، ولكنه عمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب: أما علمت أن عم قتلى صن وأبيه؟ وقوله إله واحدا هذا تأكيد التوحيد. يعني لا نعبد معه غير غيره بل نعبده هو إله واحدا ونحن له. أي لهذا المعبود وهو رب العالمين عز وجل مسلمون أي مستسلمون له ظاهرا وباطنا في هذه الآت الكريمة بيان حرص يعقوب عليه الصلاة والسلام على أن يكون بنوه على توحيد الله عز وجل والاستسلام له والاستسلام له ظاهرا وباطنا ووجه ذلك أنه سأل بنيه عن هذا الأمر العظيم وهو في سياق الموت فمن فوائد هذه الآية الكريمة اعتبار قول المحتضر وأن قوله معتبر معمول به وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس فمن الناس من إذا احتضر ونزل الملك لقبل, لقبل روحه قاد عن شعوره ولم يدري ما يقول فهذا لا عبرة بقوله ومن الناس من يبقى معه فكره وإحساسه وإن كان في سياق الموت وهذا هو الذي يعتبر قوله ومن فوائد هذه الآلة الكريمة حرص الأب على أبنائه، وأنه ينبغي أن يورث بعده صريعة طيبة تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تعبد غيره. ومن فائض الآت الكريمه أن الآباء والأجداد يكونون أصوا لأبنائهم وأبناء أبنائهم، فإما أصوة حسنة وإنها أصوة سيئة فهؤلاء البني يعني بني يعقوب قال نعفو بإلهك وإله أبائك والكفار الذين عاندوا المرسلين قالوا إن وجدنا أبائنا على أمه ومن فائد هذه العاشة الكريمة أنه ينبق للرجل إذا كان مبتلا بالمعاصية من المعاصي أن يحرص على أن يشاهده أرضه عليها وأضرب لذلك مثلا بشرب الدخان فإن بعض الناس يكون مبتلاً بهذا بهذه المعاصية ثم يشربها أمام أبنائه فيألفون هذا وربما يشربونه كما يشربه أبوهم فيكون بذلك دالا على سيئة عليه وزها ووز عمل بها إلى من قيامه ومن فوائد هذه العجل الكريمة إطلاق اسم الأبي على جد يقول عاب أبائك قالوا نعبد إلهة وإلهة أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحار وهو دليل على القول الراجح من أقوال أهل العلم في أن الجد في الميراث بمنزلة الأب فيحجب الإخوة سواء كانوا أشقا أم لأب أم لأم ومن فوائد هذه العلاج الكريمة يفذاق لفظ الأب على العم تغليبا لقوله وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاء ومن فائد هذه الآية الكريمة أن التوحيد لا يتم إلا باعتقاد وحدانية الله عز وجل بحيث لا يعتقد إنسان له شريكا لقوله إلهاً واحدا ومن فائد هذه الآية الكريمة فظيرة بني يعقوب حيث قالوا إنهم يعبدون الله عز وجل ويسلمون له لقوله تعالى ونحن له مسلمون نسأل الله تعالى أن حقق لنا جميعا الإسلام له حتى نقاه على أحسن حال يرضى بها عنا وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين